بُوَكْ ا ث ا ن ثمانية. ثمانية. ولا. أوقات الساعة. أوقات الساعة. ขอโทษ كا. إذا سمحت. إذا سمحت. م من فضلك كم الساعة؟ من فضلك كم ا ل س ا ع ش ك ر ا ج ز ي ل ا ش ك ر ا ج ز ي ل ا م ن เป็นเวลา1 ل ิก ا ن ه ا ا ل و ا ح د إنها الواحدة, إنها الواحدة م ันเป็นเวลา2 ن ل ิก ا. إنها الثانية. إنها الثانية. م ن เป็นเวลา3 نال ิก ا. إنها ا ل ث ا ل ث إنها الثالثة. م ن เป็นเวลา4 نال ิก ا. إنها الرابعة. إنها الرابعة. م ن بنويلا ลา خا ن ا ل и к إنها الخامسة. إنها الخامسة. م ن بنويلا ลา ه ن ا ل и к إنها السادسة. إنها السادسة. م ن بنويلا ลา س ن ا ل и к إنها السابعة. إنها السابعة. مان بإن เวลา8 نالكا. إنها الثامنة. إنها الثامنة. مان بإن เวลา9 نالكا. إنها التاسعة. إنها التاسعة. مان بإن เวลา นาฬิกาอนนเออนนเมันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาอันนั้นเธออันนเมันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาอันนั้นเนนั้เัเป็นลาสิบนาิกา إنها الثانية عشر. 1 ن ا مي و ي ن ا الدقيقة فيها 60 ثانية. الدقيقة فيها 60 ثانية. 1 شهوع مي 60 ناTI. الساعة فيها 60 دقيقة. الساعة فيها ستون دقيقة. يوم ي اليوم فيه أ ر ب ع س ا ع اليوم فيه وعشرون ساعة.